تتبع ذا الرادف قلوب يومئذ وجف أبصر ذا خاشع يقولون إن لم أرد دون في الحافره أئذا كنا 113. قالوا تلك إذا كرة خاسرة 114. فإنما هي زجرة واحدة 115. فإذا هم بالساهرة 116. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى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 فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى 111. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 112. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها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 114. فإذا جاءت الطامة الكبرى 115. يوم يتذكر الإنسان ما سعى 116. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا